Yeah. إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم غير متجر في الاسم فإن الله غفور رحيم. يسألون وما والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل I'm Oh, I'll mm -hmm. the, en die وعلى الله Don't go! Yeah. وعذي ظلمه وأصلق فإن الله Thank نبس سن والدروع قصاص فمن تصدق به فهو كفرت له ومن وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصد طلما I'm mm -hmm. ولو شاء لفضيله <تصفيق> من يسارعون فيهم يقولون نقشا أعلموا بالله جهد إنهم لَمَا إنهم لمعكم حديثت down Leven. Mm -hmm. أن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناة down on I hope لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا والله وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه وما للظالمين من الْقُرْآنِ لقد كفر الذين قالوا Woman! فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ قد خلت من قبله الرسل ولا تتبعوا ولا تتبعوا. سما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم سخط. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن ولقد ضربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا ترى أرأيونهم تفيض من الذمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا Romain جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بها ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم واتقوا <تصفيق> الله الذي يحكم <تصفيق> به الله عما سلف ومن Allah! وَإِذْ علمتك الكتاب الْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ قال النابلسي إن كنت قلته فقد علمته